يا ذا الاسم الحسنى يا خالقنا أفرانا سألك وأنت الاسم لما لافوك سبحانك يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك ان يدار واملأ عالمنا الحب يا ذل الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطل القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر تكبر المقتدر الخبير البصير نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا رب العزيز القدر المعاطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الروف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي Mallikul Mallikul Mallikul Mallikul Mallikul Mallikul العالم الحاكم المقدم الأكرم يا رب ذو الجلال والإكرام السلام القيوم, السلام القيوم الحكيم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 يا خالقنا يا رب في عبيدك لردة واملأ على من الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحان